بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد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 والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير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 لَ يأتِكُم نَبَاءَُّينَ كَثَومِ قَضْلُ فَذاقُوا وَبَا أَمرِهم وَلَهُمْ ذاابُأَدم أَلَ يأتِكُم نَبَاءُ ذالك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميدا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ألن يبعثوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفد عنه سيئاته ويدخله جنات وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفوز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 وبئس المصير ما أصاب من مصيبه الا باذن الله ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم فالله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله انما اموالكم واولادكم فتنه انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم والله عنده اجر عظيم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ومن فَشَحَّنَ السَّهِيفَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُبْنِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله